بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا وال قَمااشقاتِ نشق والالسَّابِبحاتِ تب تََّابِقاتِ تبق تَمدَذّاتِ أأَمرا يَوْوم تَغْجكُ ال الراجِفَةُ تَتْبعه الواادِفَ يَوْوم تَبْجكُ ال الراجِفَةُ تَتْبعه قلوب يوما اذ وجفه ابصارها خاشعه قلوب يوما اذ وجفه ابصارها خاشعه يقولون اننا لموجودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره يقولون ان يَدُدُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّهِرَةَ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زجرة واحدة فإذا هم فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساحره هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث موسى ادناه ربّه بالوادي المقدس طوى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى تجعون إنه صغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى اذهب إلى تجعون إنه صغى فقل hannak فأراه الآية الكبرى فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فآخذه الله لكالالخرة والأولى فآخذه الله لكالالخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السما بَنَاهَا أأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ أل السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضحاها وَالْأََّ بَعَدَذَِكَ دَحهَا خْجَ مِنْهَا مَاأَهَا وَمَروعهَا وَْجبَالَ أَرسه وَالْأَرب مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ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 بِما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى بما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى شاه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله